بعد ان طوي الصفحات الاجازه بما فيها من الحسنات والسيئات فكل منا دونت في صحائفه في صحائفه اما حسنات تبيض وجهه يوم القيامه واما خطايا وسيئات هو رهنها يوم القيامه ان شاء الله تعالى غفر له وان شاء عذبه بسببها ما احوجنا يا عباد الله ما احوجنا ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد ان نتذكر بعض القضايا المهمه والكبيره التي ربما تغيب عن اذهان كثير من اخواننا المسلمين وربما تنبه بعضنا اليها لكنه يحتاج الى تذكير اهم هذه القضايا واخطرها الهدف من الدراسه هذه الاستعدادات العظيمه ماديا ومعنويا في اعداد الطلاب وتجهيز حاجاتهم الى غير ذلك من الاستعدادات من اجل ماذا من اجل الدراسه وما هدف الدراسه ما هدفنا من الدراسه ما نتيجه هذه الجهود العظيمه والاموال جهد ومصابره تشفيز ومذاكره امتحانات متابعات جهود ان انتماؤنا للاسلام يفرض علينا امورا لا بد ان نتميز بها عن غيرنا لاننا مسلم فمن التمرد على منهج الاسلام ان ناخذ مثلا من الغرب كل ما يتعلق بالتعليم والتربيه هل افلح الغرب في التعليم نعم في بعض المجالات نعم وحتى في بعض مجالات التربيه نعم لا مانع من الاستفاده مما عند الغرب وان كان الاسلام فيه كل شيء لكن الناس عنهم معرضون كثيرا من المسلمين يعرضون عن التربيه الاسلاميه الصحيحه وعن التعليم الاسلامي لكنهم على كل حال اخذوا ما عند الغرب بمره وبحلوه ولكننا نقول ان ناخذ من الغرب مسائل التعليم والتربيه بكل ما فيها هذه قضيه خطيره جدا قضيه خطيره جدا لانها تغير بعض معالم الدين عندنا نعم ايها الاخوه الغرب عندهم مسائلهم وعندهم طرقهم في التعليم والتربيه لكنهم اصحاب هدفا قصيرا هم يتعلمون للدنيا ليصلحوا دنياهم اما بحثا عن لقمه العيش او عن منصب او غير ذلك اما المسلم لا ان المسلم الذي يعرف معنى اسلامه يرى ان التعلم والدراسه والشهادات كل ذلك انما هي وسائل للهدف الاعظم وهو عباده الله ورضا الله تبارك وتعالى قال الله تعالى مذكرا لنا بصوره من صور المقارنه بيننا وبين الكفار قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الكفار ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون هذا الفرق نحن نجاهد وهم يجاهدون نحن نصبر وهم يصبرون نحن نتعلم وهم يتعلمون لكن ما الفرق نرجو من الله ما لا يرجون هذا هو الفرق الكبير بين المسلم وغيره اخي المسلم انت تكدح وتتعب وغيرك من الكفار يتعب ويكدح وترجو من الله الثواب والاجر والرضا والكافر لا يرجو ذلك ان كل هدف في هذه الدنيا يجب ان ينصهر لا ماديا عمليا لا نظريا لا نحوله الى واقع يجب ان ينصهر عند هذا الهدف الاعظم والاسما وهو اراده وجه الله تبارك وتعالى والدار الاخره اذا تغير الهدف فقد تنكب صاحبه عن الصراط المستقيم قال الله تعالى ثم جعلناكم خلفاء الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ومعنى الآية أن الإنسان جُعل خليفة في الأرض ليعمرها بعبادة الله أما عمرانها المادي فهو وسيلة فقط لا غير أيها الإخوة في الله إن هذا الهدف يجب أن لا يغيب عن أذهاننا جميعا طلابا ومذرسين وأولياء أمور نعم يجب ان يكون هذا الهدف هو المتحكم في جهودنا وتوجيهاتنا ودراستنا وفرحنا وحزننا وفي كل شيء ان المسلم والله لا يشرف عند مراعاته لهذا الامر لانه يحقق في نفسه معنى الاسلام نحن المسلمين لا نفرق في هذا بين علوم الشرع والدين وبين علوم الدنيا ليست النيه الصالحه خاصه عندنا بطلاب الشريعه ولا بطلاب العلوم الاسلاميه كلا لان الاسلام بشموله وعالميته يتطلب علوم اخرى يجب على المسلمين ان يدرسوها نحن نعلم ايها الاخوه في الله نعلم علما اليقين ونحن نسمع مثل هذا الكلام او نقوله ان الواقع العملي لاكثر المسلمين بعيد جدا عن هذا المبدا وقريب جدا مع الاسف من النظره الافرنجيه للحياه التي تتخذ التمدن والحضاره غايه في نفسها الكفره لا يبنون شيئا للاخر قال الله تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون إن عملية التعلم والتعليم في ظلال النظرة الإفرنجية هدفها منقطع الصلة بالآخرة تماما لو سألنا هذه الآلات المؤلفة المحتشدة في الجامعات والمدارس من البنين عن الآخرة هم غافلون إن عملية التعلم والتعليم في ظلال النظرة الإفرنجية هدفها تتعليم منقطع الصلة بالاخره تماما لو سالنا هذه الالات المؤلفه المحتشده في الجامعات والمزارع من البنين والبنات من اخواننا المسلمين لماذا تتعلمون لماذا تدرسون لماذا تصبرون لماذا تذاكرون لماذا تسهرون فكم منهم من يتذكر عباده الله ورضا الله ربما سمعت من يسخر ويتعجب من سؤالك كله ذلك من تاثير المد العلماني الذي خدر كثيرا من العقول ولوثها اما الاجابه التي يشعر كثيرا من الناس انها هي الطبيعيه في ان يقول احدهم تامين المستقبل طبيعي جدا في الصحف في وسائل الاعلام في المقابلات الا نسمع هذا ما هدفك ما هي طموحاتك تامين المستقبل الوجه الواسع السياره الفارهه الاسره الى اخره تامين المستقبل الوظيفي لا يلزم ايها الاخوه ان يصرح المتعلم احيانا بهذا لان لان لسان الحال اصدق من المقال ايها الاخوه المؤمنون من المؤسف حقا ان نقول ان فساد العلم وفساد التعلم في حياة كثير من المسلمين بدا بفساد المقاصد واذا كان هذا في علوم الشريعه فهو اشد واقبح نعم ما اقبح الانحراف وما اعظمه اذا اتخذت علوم الشريعه وسيله لهدف دنيوي ان الذين يتخذون علوم الشريعه مطيه لتحقيق الرغبات الدنيويه والشهوات الارضيه لهم اقبح انحرافا واسوء ذنبا من اولئك الذين اتخذوا من علوم الدنيا مطيه لذلك لان علوم الشريعه الفط بذلك الهدف الشرعي من علوم الدنيا انه من القبيح في حق المسلم ان يدرس الرياضيات والطب والهندسه لاشباع شهواته في الدنيا فقط لكنه اقبح واشنع ان يدرس الفقه والحديث من اجل الهدف نفسه يقول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما, مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه رواه ابو داود واحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ويقول الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوث الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبغثون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ان ضياع الهدف الذي من اجله خلقنا لهو والله مصيبه تستحق التعزيه وان ضياع وان ضياع الهدف الشرعي في مجال التعليم انما هو جزء من الخلل الذي اصاب اكثر امه الاكثر امه الاسلام التي صارت تلهث خلف الحياه الدنيا تعبد الماده وتعبد المدنيه والحضاره وتنسى الهدف والغايه التي من اجلها خلقت اكبر الشاهد على هذا ايها الاخوه ان كثيرا من الشعوب الاسلاميه اكثر الشعوب الاسلاميه اكثر المسلمين اذا اعتدي على امر يخص الدين وانتهاك الحرمات والمقدسات لا ترى تحركا ولا اهتماما يذكر الا من قله قليله ممن يهمهم امر الاسلام والمسلمين اما اذا اعتدي على شيء من الشهوات شهوات الدنيا ارتفعت اسعار الخبز ارتفعت اسعار سلعه من السلع فالويل والويل لمن يفعل ذلك لان هذه الشعوب اكثرها لا يهتم الا بشهواته لا يهتم الا بدنيه اما ان يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم او يسب دين الاسلام او يعتدى على المسلمين على المسلمين بدون حق لا تسمع اي تجاوب الا من قله قليله هم الذين يحفظ الله تبارك وتعالى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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ما اجدرنا ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد ان نتذكر ما يلي اولا ان المحافظه على الصلوات لا سيما الفجر فلاهتمام ايها الاخوه بالاستيقاظ للدراسه امر حسن وجيد ولكن ان تصير الدراسه اكبر هم من الصلاه فهذا والله لا يليق بالمسلمين نحن نشكر لاولياء الامور نحن نشكر لاولياء امور الطلاب من اباء وامها على حرصهم ومجاهزتهم مع الابناء مجاهزتهم التي نعرف بالفعل الجهد الذي يبذلونه من اجل هؤلاء الطلاب ومن ذلك ايقاضهم للمدارس ولكن نقول اتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله فكلكم مسؤول عن ضعيته كلكم راع ومسؤول عن ضعيته اين هذا الحرص عند الصلاه الصلاه التي من تركها متعمدا فقد كفر الصلاه التي هي الحد الفاصل بين الاسلام والكفر الصلاه التي هي الصله بين العبد وربه اي خير يرجى من انسان لا صله له برب العالمين اين الحرص ايها الاخوه على هذا الله الله في الصلاه الله الله في الصلاه صلاة. نعم ستجدون مشقه وستجدون اعراضا وربما تمرد بعض الابناء والبنات في هذه القضيه تمردا عظيما لكن اصبروا وصابروا فكما تصبرون على امور الدنيا اصبروا على امور الاخره ثانيا البعد عن المخالفات الشرعيه لا سيما عند الطالبات من تبرج وتعطر وخلوه مع غير المحارم المسؤولية أولا على الآباء والأمهات هذه القضية أيها الأخوة تتكرر بل وتزداد هذه الظاهرة دون ما تغيير السبب هو ضعف الغيرة ضعف الغيرة أيها الأخوة وبرودة الدين في القلوب أما لو استشعر كل واحد مننا مسؤوليته لا بد أن يغير نحن نعلم أن بعض الآباء ربما لا يستطيعون التغيير لكن هل بدل الجهد؟ هل بذلوا جهدا يعذرون معه عند الله تبارك وتعالى ثالثا الجديه وعدم الكسل هذه القضيه ايها الاخوه صدنا نرى نتائجها في النتائج الدراسيه ونرى اثرها في المجتمع ظاهرا المجتمع بحاجه الى دفعه قويه اتجاه الجد والعزم كثير من الطلاب والطالبات والشباب والشابات عندهم فتور وكسل امر لا يصدق تضييع للأوقات وتضييع للمسؤوليات ما عندهم قدره على تحمل اي مسؤوليه لماذا لانه تكرس في نفوس هذا الجيل هذه الدعه وهذا الكسل فعلينا المجتمع كله عليه ان يساهم في الرفع من مستوى هؤلاء الطلاب والطالبات نحو الجدية والعزن والصدق والبذل أما إذا استمر الحال على هذا فلا أدري ما الله صانع بنا يجب على الآباء أن يشجعوا الطلاب وأن يشجعوا الطالبات على الدراسة والحث على ذلك بالمتابعة والتشجيع هذا أمر مطلوب منا كلنا رابعا حفظ الطلاب والطالبات بابعادهم عن وسائل الفساد والافساد لا سيما الفضائيه التي ظهرت اثارها واضحه في مجتمعنا وكل فتره من الفترات والله نشعر بتغير اكبر واكثر من اثر هذه الفضائيه موت للغيره تفكيرا في الفواحش بل الهم بالفواحش بل ارتكاب الفواحش وباختصار نقول ان استمرار التساهل في امر هذه القنوات سيكون لنا قاعده من جيل لا يحمل دينا ولا مبادئ وفي الوقت نفسه جيل فاشل في كل امور الدنيا والله ايها الاخوه اننا بدانا نلمس مثل هذا الجيل ولا اظن ان احد يخفى عليه هذا لا نتكلم ايها الاخوه عن اسرار الامر واضح فعلينا ان نتقي الله يا من رضي بهذا الفساد في بيته محتجاً بمتابعة الأخبار اتق الله اتق الله هل أولادك ينظرون إلى الأخبار هل بناتك ينظرون إلى الأخبار هذا إن سلمنا أنك أنت جعلت هذه الأجهزة من أجل الأخبار اتق الله يا عبد الله ألا تعلم أنك محاسب ألا تعلم أنك غاش لراعيتك بمثل هذا الأمر ألا تعلم وتسمع بما يحدث في بيوت غيرك لقد وصل الامر ايها الاخوه من جراء حوادث متكرره لا اقول حادثه واحده واحده لقد وصل الامر الان الى التحرش الجنسي بين افراد البيت الواحد والحوادث كثيره والله لا اباله انها كثيره في مجتمعنا وحصلت الفواحش مع الاسف الشديد في بعض البيوت ولكم ان تتصوروا ان مسرح الجريمه فيه اب وبنت مثلا او اخ واخته الى غير ذلك انا اسال ايها الاخره بالصدق وحرص هل هذا الاب الذي حصل في بيته هذه الفاحشه او هذه الجريمه النكراء التي تقشعر منها ابدان المؤمنين هل سان يتصور ان هذا سيحصل في بيته انت يا من لا تتصور الان ان يحصل هذا في بيتك كان هذا الشعور الذي عندك الان موجودا عند شعور ذلك الاب الذي يتمنى ان يكون في بطن الارض الان لماذا لانه غاقت عليه الارض بما رحبت كيف يستدرك مثل هذا الخطا ان بتتحرج بالشغالات فهو امرا لا ابالغ اذا اذا قلت ان الاحصائيات تعجز عنه ما سبب هذا لماذا لم يحدث هذا الا في السنوات المتاخره هل نحن اغبياء الى هذه الدرجه ان السبب معروف الطلاب والطالبات يتعرضون الان لحمله تهيجيه جنسيه لا ترحم احدا مناظر ايها الاخوه تهيج العنين الذي لا عنده الذي لا شهوه عنده اصلا والله ايها الاخوه ان بعض الصالحين فتنوا بهذه الفضائيه ان بعض الصالحين بل بعض من يكونون قدوه للناس ربما كان اماما يقتدى به وربما وربما وربما ما يثقون الله تبارك وتعالى في مثل هذه القضايا ما يخافون من الله سبحانه وتعالى اين الخوف من الله اين الخوف نحن نرى مجتمعات غيرنا ستعرض للنكبات من زلازل وغيرها بيننا وبين الله نسب اتظنون ان هذه الارض لا يصيبها مثل ذلك لا اصاب ما هو اظهر منها فعلينا ايها الاخوه ان نتقي الله تبارك وتعالى وان الله جل وعلا ينذر بالايات ينذر بالايات ويمهل سبحانه وتعالى لكنه اذا اخذ الظالم لم يفلت في سبحانه وتعالى ايها الاخوه في الله خامسا من الظواهر المتكرره في كل عام دراسي السرعه الزائده اثناء قياده السيارات عند توصيل الطلاب والطالبات او من قبل الطلاب انفسهم هذه الظاهره في الحقيقه لا بد من علاج لها ولا بد من تكاتف من المجتمع كله لعلاج هذه الظاهره الاخطار والضحايا والتلف في الانفس والاموال امرا احصائياته خطيره جدا بالاضافه الى ما تسببه من شد نفسي وعصبي وربما قصومات وربما مضاربات بين بعض السائقين كل هذا من اجل ماذا؟ من اجل ان ان يصل السائق بمن معه في الوقت المحدد. الحل ايها الاخوه ان يلتزم الجميع بانظمه القياده. في الحقيقه مللنا القياده. صرنا اذا صر اذا اذا ركبنا السياره صرنا مشدوديه الاعصاب بسبب ما نرى من مخالفات وعدم اختراق للانظمه. لا مبالاه من قبل الجميع الا ما ندق لماذا يا أخي؟ الإسلام يامرنا بهذا لماذا الغرب وهم كفار يلتزمون بانظمه القياده وهن نحن لا نحن اولى منهم نعم نحن اولى منهم ايها الاخوه وصدق الذي قال هم في هذه الامور احسن منا هم احسن منا في بلدان تصل عدد السيارات فيها اضعاف بل عشرات الاضعاف بالنسبه لنا سكانهم اضعافنا بلدهم اصغر منا نسبه الحوادث ربما لا تصل 1% بالنسبه للحوادث اللي عندنا لماذا تخلف نعم والله تخلف ايها الاخوه عدم انضباط عدم مبالاه ضو غويه مطلقه في مثل هذه الامور لا يقبل هذا الاسلام لا يقبله ايضا النظام لا يقبله فعلينا ايها الاخوه ان ننضبط بانظمه القياده دون مخالفات ولا تقل هذه المره لا انضبط ويحصل بما لا يحتمل الزحام ما يطيق الزحام ان يبكر يبكر قليلا ليتفادى وقت الذروه ويجب ان نعلم ان رجال المرور مهما بذلوا مهما بذلوا فلن تصلح احوال القياده عندنا الا بوعي وتجاوب من قبل السائقين كلهم نساله باسماءه الحسنى وصفاته العلا ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله فاولئك هم اول الالباب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين